ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا قمسة ولا قمسة إلا هو تهدفهم ولا أدنى من ذلك ولا أثر إلا, إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله ألم تر إلى الذين نوه عن الندوة ثم يعودون لما نوه عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا كحيوك وإذا جاءوا كحيك بما لم حيك به الله ويقولون. ويقولون أَسْبُوهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِأَسْلَ مَصْيَدٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَادِيَ تُمْ فَلَا تَتَنَاذَوْ فَلَا تَتَنَاذَوُ بِإِثْمٍ وَالْعَدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاذَوُ بِالْبِرِّ وَالْتَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله بي توكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبيث.